بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه فات صفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكر ان الهكم لا واحد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 لا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَسْبَغَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل حجبت ويسقرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يسكرون دَخِرُونَ وَقَالُوا إِنَا ذَٰلِكَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ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 كذبون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون